قَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ججرهم لا يستَأخونَ ساعتَ وَلا يستقذمونجرهم لا يستَأون ستَ وَلا يستقِمون